بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله صلاة والسلام على نبي الهدى ومن اقتدى به واهتدى أيها المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد ألممنا في الحصة الماضية بالظروف التي ظهر فيها النفاق وببعض أسباب ذلك الظهور وأذكر في هذه الحصة بعض ما وصف الله تعالى به هذا الفريق من الناس في موقفهم من هذا الكتاب الكريم أعني فريق المنافقين لقد علمنا أيها المؤمنون أن الإيمان إذا رسخ في النفس إن بثق عنه العمل الصالح النافع لصاحبه ولغيره وتميزت شخصية المتصف بالإيمان بالثبات والاستقرار ومطابقة ظاهره لباطنه وسره لعلنه وفي المقابل كذلك فإن الكفر الراصخ معه هذا الثبات وهو على النقيض من الإيمان أما النفاق فإن المتصف به مضطرب متقلب كثير التلون والتنقل ومع ذلك فإن النفاق ليس درجة واحدة فقد قال أهل العلم إنه ضربان الأول هو النفاق الاعتقادي وهو ما كان في اعتقاد الإيمان فهذا نفاق كفر صاحبه مخلد في النيران والثاني هو النفاق العملي فيدخل فيه الفعل والترك وله مراتب متفاوتة وهو من المعاصي الخطيرة فينبغي التوبة منه بالإقلاع والندم والعزم على عدم العودة إليه وقد جاء في الأحاديث ما يبين صفات من كان فيه هذا الضرب من النفاق حتى يحذر المسلم أن يكون فيه شيء منه من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وهو في صحيح البخاري عن أبي هريرة والآية هي العلامة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتوا خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غادر وإذا خاص ما فجر واختلاف أعداد هذه الصفات يجوز أن يكون بسبب إطلاع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما لم يكن يعلم منها ويجوز أن يدخل بعضها في بعض وذكر هذه الأعداد ليس الغرض منها الحصر بل هي منبهة على غيرها من خصال الشر والفساد لأن الدين مرجعه إلى القول والفعل والنية فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على فساد القول بالكذب وعلى فساد الفعل بالخيانة وعلى فساد النية بخلف الوعد لأن المراد هو الخلف الذي يصمم عليه صاحبه عند الوعد لا ذلك الخلف العارض لسبب من الأسباب وتأملوا كيف كانت هذه الصفات ذات صلة بمعاملة الناس بعضهم لبعض وليست في العبادات مما تكون العلاقة فيه بين الله عبده خاصة. بل إنه قد جاء في الحديث التصريح بأن هذه الصفات دالة على النفاق وإن كان المتصف بها يصلي ويصوم جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أما الآيات التي نحن بصدد بيان معناها فإنها في النفاق الاعتقادي المخرج من الإيمان والصفات المذكورة هنا قسمان صفات مفردة وصفات تمثيلية والأولى تدور كلها على ستر الكفر وإظهار الإيمان وما ينشأ عن ذلك من الخداع ومرض القلب ودعو الإصلاح وذم أهل الحق وانتقاصهم وغيرها من الصفات الذميمة قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هذا هو الأصل لما بعده من الصفات وهو الكذب في دعو الإيمان وقد ذكر هذا أكبر ثار من مرة في هذا السياق الكريم وما هم بمؤمنين قالوا أنومن كما آمن السفهاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هذا هو الأصل للصفات الذميمة التي ذكرت في هذا السياق الكريم فكلامهم هذا ليس إلا قولا مجردا لا حقيقة وراءه وإنما قال الله تعالى ومن الناس مع أن هذا معروف عند السامع لما في هذه الصفات من الغرابة والشناعة حتى ينتبه السامع لها وينفر ويبتعد عن الاتصاف بها وإنما اقتصر هنا على الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان به سبحانه وتعالى مبدأ الاعتقادات والإيمان باليوم الآخر فيه الثواب والعقاب على الحسنات والسيئات هو الباعث على كل الأعمال الصالحات وهو الوازع عن الأباطل والمنكرات وقال الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون دعوة الإيمان من المنافقين مجتملة على المخادعة فالخداع مقصود لهم لذلك ذكر هنا. ومخادعتهم للمؤمنين هي إظهار الإيمان والمحبة واستبطان الكفر والعداوه فيحصلون من المؤمنين على مسالمتهم وإجراء أحكام الإسلام عليهم فتحقن دماؤهم وتصان أموالهم وأعراضهم أما أنهم يخادعون الله تعالى فإما لجهلهم به سبحانه فيظنون أن حقيقة حالهم تخفى عنه وليس الأمر كما ظنوا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون أو أن ذلك لأنهم لما خادعوا المؤمنين في الدين ومصدر الدين هو الله تعالى كانوا مخادعين لله ومن عاد أهل الحق لأجل الحق الذي معهم عاد الله ثم بين السياق أن خداعهم عائد عليهم إما في الآخرة وحدها بما لهم فيها من العذاب الأليم وإما في الدنيا كذلك بافتضاح أمرهم لدى المؤمنين وقوله تعالى وما يشعرون الشعور هو العلم بما خفي من الأشياء فالمنافقون وإن كانوا ذوي إحساس كغيرهم من الأحياء إلا أنهم لا فطنة لهم بل هم أهل بلادة وغباء وقد وصفوا بعدم الشعور مرتين في هذا السياق الكريم وقال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون القلب هو هذه المضغة الموجودة في صدر الإنسان التي يتم عن طريقها إمداد الجسد بالدم له عبر العروق والمراد هنا المراد بالقلب هنا الإدراك والعقل قال الراغب المراد بالقلب في الكثير من الآيات الإدراك والمعرفة انتهى لكن لا بد والله أعلم من صلة ما بين العقل الذي مقره الدماغ وبين القلب أدت إلى تسميته به وكون الناس لم يعرفوا من هذه الصلة غير كونه يمده بالدم الذي به حياته لا ينفي علاقة أخرى لما تتضح بعد للناس في قلوبهم مرض المرض هو السقم تقابله الصحة وكما توصف الأجساد بالمرض توصف به القلوب والرذائل كلها أمراض القلوب لأنها أسباب ضعفها وآفتها في أفعالها الخاصة وهلاكها في العاقبة وكما أن للأجساد ما يتداوى به من أسقامها وأمراضها فللقلوب أدويتها من أدوائها ومرض قلوب هؤلاء هو ما فيها من شك ورياء وقوله تعالى فزادهم الله مرضا هذا فيه الجزاء من جنس العمل فإنهم لما عموا عن الحق إذ جاءهم واستمر عنادهم لجوا في الباطل فازداد مرض قلوبهم كما قال الله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون وهذا أيها المؤمنون ملاحظ في الناس فإن الأخلاق كريمة كانت أو ذميمة إذا تمكنت تتزايد بتزايد الأيام ومرور الأوقات حتى تصير ملكات لا يقدر المرء على دفعها والتخلص منها ولذلك قيل إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه شديد ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد ومما سبب لهؤلاء زيادة مرض قلوبهم أن حقيقة أمرهم محجوبة عن الناس فلا يتمكنون من تلقي نصيحة أو إرشاد فلما كتموا داءهم استمر في الزيادة حتى صار داء عضالا يتعذر علاجه وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى فزادهم الله مرضا إنه دعاء عليهم إنه دعاء عليهم ويظهر أن الشيخ بن أبي جمع الهبطي صاحب الأوقاف المنتشرة في المغرب الإسلامي يظهر أن هذا الشيخ راعى هذا المعنى فلهذا وقف على قوله تعالى في قلوبهم مرض واستأنف بقوله تعالى فزادهم الله مرضا فعلى ذلك حتى يوفر الجملة الدعائية وقد راعى هذا المعنى في مواضع أخرى من القرآن ثم جاء بيان عقابهم في قوله تعالى ولهم عذاب نليم بما كانوا يكذبون والعذاب اسم لما يذهب بعذوبة الحياة ولذتها من ضرب ووجع وجوع وضمأ ونحوها والأليم هو المؤلم وإنما جرع عليهم هذا العذاب نفاقهم وكذبهم في القول والزعم أنهم مؤمنون وكذلك تكذيبهم بالحق وقد قرئ يكذبون ويكذبون والمنافق يجمع بين الكذب والتكذيب السلام عليكم ورحمة الله